وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ وَالْقَافِ الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْتَمِيذَ بِكُمْ وَأَنْهَارَ وَسُبُلَ الْلَّعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٌ وَبِالنَّجْمِهِمْ يَهْتَدُونَ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 وقال الله لا تتخذوا إلهاين إثنين إنما هو إله واحد فايا يفرهذون وَلَهُ ما في السماوات والأرض وله الدين واصفا أَفَقَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ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 ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تَالَ الله لَتُسَألُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ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 إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم من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 119. ذَلِكَ في ذلك لآية لقوم يتفكرون 110. والله خلقكم ثم يتوفاكم 111. ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي يعلم بعد علم شيئا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 افَبِنعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً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 بل أكثرهم لا يعلمون، وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبك ملا يقدر على شيء وهو كل عَلَى مولاه، وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.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 وَيَوْمَ نَذعُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ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 وَأَلْقَوُوا إلَى اللَّهِ يَوْمَ إذِنِ السَّلَمَ أَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوَقَالَ عَذَابٍ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ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 ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوته ان كنتم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربا من امه انما يبنوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ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 إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق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 تيغار رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 ولا تقولوا لما تصفوا السناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام اللي على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون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 أُمَّةٌ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ